112. ما ننسق من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها 113. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 114. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات 112. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 113. أم تريدون أن تفألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 114. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل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 111. الله على كل شيء قدير 112. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير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 112. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 113. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلونها الا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاين ماتوا ولوا فثم وجه الله 111. إن الله واسع عليم 112. وقالوا اتخذ الله ولدا 113. سبحانه 114. بل له ما في السماوات والأرض 115. كل له قانتون 116. السماوات والأرض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 كَذَلِكَ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 118. إنا أرسلناك بالحق 119. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 110. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءه 114. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 115. الذين آتيناهم الكتاب يسدونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.